وَلَقدَد زًَّاَّ السَّم أَّ ييا بِمَصَابِي حَوجَعَنهَا رجومَ للِشَّيطين وَأَْتَدنَا لَهُم عَذاابَ السَّعيد وَلَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم مذاابُ جَهَنَّ مَ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 قالَاوا بَلَا قَدْجَ أَنا نَذِيرُ فَكَذذَّبنَا وَقُلناَا مَا نَزَّل اللهَّهُ مِن شَيْيد فَكَذَّبنَا وَقُلناَا مَ نَزَّل اللَّهُ مِ شَيْءٍ إأَتُم إن إِلَّا فِي ظَلَالٍِ كَبير وَقالَاوا لَوْكُ اسْمَع وَأُنْعِطِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وأجر كبير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 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ لَنَاكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ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 وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وَقِيلَ هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن من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 جی کو